بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طير نبثيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ko